الذين استحبون حياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها وجا اولئك في ضلال بعيد وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم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 إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور